أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تذقوا غلبا من آمنوا لا لك. أنا لكم إلا أن أبنا لكم إلى طريق غيرنا. برای Oh, uh -huh. امیان یا شاید کن My